فإذن التوجه إلى الفوق فطرة فطر الله الناس عليها حينما يلجأون إلى الله عز وجل هنا فالله فإثبات فوقية الله عز وجل استوى على عرشه إثبات فطري والنص جاء يعيده إذن فنفي أن تكون الرؤية إلى فوق أو إلى العلوم إنما هو استجابة بأراء الفلاسفة لا يصف في الإسلام نعم ولهذا ألزم, ولهذا ألزم المعتزلة من, من نفاء العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة نعم الأهم الكلام بعضهم ألزم بعض المعتزلة يتناقشون دائما مع متكلمة الأشعارة في قضايا كثيرة ومنها مسلة الرؤية المعتزلة ينكرون الرؤية ولا يبلون بعض النصوص ردونها الحديث ردونها والآيات أولونها لأن هذه قاعدتهم دينهم الاعتماد على العقل وما وما خالف العقل عندهم من الشرع أولوه أو ردوه ولا يبالون لكن ومتكلم أهل الكلام من أشاع المترجية يسلكون مسلكا آخر في ثبات الرؤية فلما وهو الأخذ بالنصوص فلما قالوا بالرؤية ثم قالوا إلى غير جهة قررهم معتزل هذا ما يسرح أنتم أمام أحد أمرهم إما أن تثبت الرؤية كما أثبتها أهل الحديث فإذا أثبتتموها أثبتوا لوازمها وهو العلو والفوقية من عز وجل وكل من يزم لذلك من لوازم الفطرية وإما أن تنكروا رؤية أما يرى ثم تقرون إلى غير جهة فهذا لا يعقن فأنتم نقلتم أصلكم بهذه العبارة وهذا يعني الإزام الإزام صحيح من ناحية العقلية وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصالنا لا لامتناع الرؤية فهذه الشمس إذا حدق الراء البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا, لم لا لامتناع في ذات الرؤي بل لعجز الرأي فإذا كان في الدار الآخرة أكمن الله قوى الآدميين حتى أطاق رؤيته ولهذا لما تجلى ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صاعقه فلما افاق قال سبحانك تبت إليك وانا أول المؤمنين فانه لا يراك حي الا مات ولا يابس الا تبهده ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا قال تعالى فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته فلو أنزلنا إليه ملك لجعلناه في صورة بشر وهينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا حملة في هذا المقطع بين أن الرؤية يفرق فيها رؤية, رؤية الله عز وجل يفرق فيها بين الدنيا والآخرة فرؤية الله عز وجل في الدنيا غير ممكنة ولما طلبها موسى حينما كلمه ربه وطمع بعد الكلام بالرؤية بيّننا هو أنه لا يستطيع أن يرى ربه في هذه الدنيا لأن الله لم يقدره وليس بإمكانه بطاقته المحدودة في هذه الدنيا أن يرى ربه فمن هنا لما تجل الله عز وجل للجبل لم يطرق الجبل رؤية الله فالإنسان من باب أولئا لا يطيق لأن قلبه مضغة ضعيفة هذا في الدنيا أما في الآخرة فيحدث الله عز وجل لخلقه ما يشاء ويقدر المؤمنين على الرؤية على نحو لا يكون إلا يوم القيامة ولذلك أحوال يوم القيامة كلها تخالف حوال الدنيا في أمور كثيرة فالشمس مثلا تنزل إلى الخلاق حتى تكون فوق رؤوسهم ومع ذلك لا تحرقهم كما تحرقهم في الدنيا لو نزلت وعلى هذا فإن الإنسان في هذه الدنيا غير قادر على رؤية الله لأنه لم يقدره الله عليها أما يوم القيامة فالله عز وجل يحنث له من قدرة والتحمل ما لم يكن في الدنيا ولذلك الإنسان لا يطيق باب المخلوقات التي خرق الله تعالى يطيق فكيف يطيق رؤية الله هذا الشمس كما مثل الشيخ هذه الشمس إذا حدق في الأنساء المدفة طويلة عجز بصره وربما يعمى وهي مخلوق المخلوقات الله عز وجل فكيف يطمع بأن الله وهذا في رد على الذين يزعون أنهم يرى ربهم بأعينهم وأظن الشيطان يتبدى لهم وهم طائفة من المتزلة يلقص طائفة من المتصوفة وأهل الضلال فلا يمكن لأحد أن يدعي أنه يرى ربه في الدنيا فليستحيل ذلك كل الاستحالة فالنصوص التي وردت بنفي الرؤية تعني نفي الرؤية في الدنيا والنصوص التي وردت بإثبات الرؤية تعني إثبات الرؤية في اليوم القيامة من قبل عباد الله عز وجل الذين ينعمهم الله الله تعالى ويناعمهم الله عز وجل ينعم عليهم بالرؤية نساء الله تعالى نجعلنا جميعا منهم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما أزمهم المعتزلة هذا الإنزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه لكن قول من أثبث موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبث موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة مسائرة اضطرارية لأهل الكلام والسلف كما تعرفون قاعدتهم أنهم يحرمون مثل هذا الكلام إلا مضرورة ومن الضرورات التي ألجأتهم إلى هذا الكلام أن الناس ابتلوا بمثل هذه الشبهات في أيام, أيام طفرة المعتزلة وانتشار أفكارها ثم بعد ذلك حينما كثرت علم الكلام وكثرت كتبه وصار يدرس ويعلم في هلق التعليم في كثير من بلاد الإسلامية صار الأمر يوجب ويلزم بأن يبين السلف خطى هؤلاء في هذه المسائل العقدية الحساسة والخطيرة وكلامه هنا في قوله وما أرزمه يشير إلى الأشاعر إلى متكلمة الأشاعر الماتريدية الذين يقولون أن الله عز وجل يرى لا إلى جهة أو إلى غير جهة العبارة واحد يقول بأن هذه فلسفة الأصل من شاءها كلام المعتزلة وشبهاتهم وقواعدهم العقلية والمعتزلة رغم أنهم يعتمدون على القواعد العقلية لأنهم يرفضون مثل هذا الكلام ويردونه وقوله وما ألزمه المعتزلة هذا الإلزام يعني بالإلزام أنهم قالوا حينما قلتم يرى إلى غير جهة فإنكم جانبتم العقل والمنطق والقواعد ورصوب الاستدلاب وقالوا لهم أي المعتزل قالوا للأشاعر والمثلوبية قالوا أنتم أمام خيارين إن أخذتم من القواعد العقلية التي أخذنا بها وأخذت بها الجهمية وسائل الفلاسفة فيزمكم أن تقولون لا يرى وإذا أخذتم من نصوص الشرعية التي أخذ بها أهل الحديث فيزمكم أن تقولون يرى وكلمة لا إلى لا معنى لا لأنه لا يعقل أن يرى إلى غير جهة لا تعقل رؤية بلا جهة فهذا ترقل طبعا هذا قاعدة عقلية عند الاعتزل يكون لا تعقل رؤية بلا فإذا نفيكم كذا يقول الاعتزل بالأسعارة نفيكم الجهة لا معنى له أبدا إن أثبتتم الرؤية فأثبتوا العلو كما أثبته أن السنة وإن نفيتم الرؤية نفيتم العلو وإن نفيتم العلو نفيتم الرؤية فهما متلازمان وهذا صحيح من ناحية المنطقية للنسبة للقواعدهم التي يتحكمون إليها ثم قال لا لم ينزمهم المتزل هذا الانتزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه يعني نوافقوهم في نفي الفوقية لله عز وجل ونفي العلو وقالوا أن الله عز وجل هذا كلام ممرض للقروب ولولا أن المؤلف ساقه وصنعتم به ما أجلس بنفسي أن أمطق به وأرتكلم به لكن إن شاء الله عندكم من الفطرة ما ينفي هذه الشبهة يقول ما أesteemه المعتزل هذا النظام إلا لما وافقوه أي وافق المعتزل على أنه أي الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه وهذه Coastal ليس لها معنى أولا لا يجوز في حق الله عز وجل مثل هذا الكلب لا يقال إذن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا أنه داخل العالم ولا خارجه بالمعنى اللفظي النطفون في عالم الشهادة لأن مثلا داخل وخارج ولا داخل ولا خارج هذه تصورات مبنية على تخيل الإنسان للمخلوقات إيش داخل وخارج عالم اجتهادة والله عز وجل أعظم وأجل وهو سبحانه ليس كمثله لي شيء وهو سبحانه بكل شيء محيط وهو الحي القيوم ف لذا لا يجوز مثل هذا الكلام لا نفي ولا إثبات فيثبت ما أثبت الله لنفسه وينفى ما نفاه الله عن نفسه ولا يجوز للناس أن يزيدوا على ذلك لأن كل كلام أكثر من مواردة النصوص عن الله عز وجل بنفي أو إثبات إنما هو قول عن الله بغير علم وتحكم في أمر غير وتشبيه لله لأن الإنسان إذا نفى أو أثبت ما ينفي ويثبت إلا بناء على معلومة إلا بناء على معلومة مستقرة في ذهنه على ضوئها ينفي أو يثبت والإنسان ليس لديه في النفي والإثبات معلومة إلا من خلال عالم الشهادة وما عدا ذلك غيب لا يستطيع أن ينفي فيه ولا يثبت إلا ما نفاه الشرع ويثبته الشرع فمن هنا إذا كان هذا فسائل أمور الغيب فكيف بالله عز وجل؟ الله عز وجل أجل وأعظم من أن يقال له فيه مثل هذا الكلام قالوا لا داخل العالم ولا حده لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائم بنفسه لا يرى لا في جهة ويقصد بذلك أن قول الأشاعر رغم أنهم ينفون فيه جهة أقرب إلى الحق حين يثبتون الرؤية من قول المعتزلة الذين ينفون الرؤية مثل مطلقا فهو يقول لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة وهو قوله من الله عز وجل موجود ويرى إلى غير جهة أقرب إلى العقل وإلى الحق من قول من أثبت موجودا قائم بنفسه لا يرى ولا في جهة كما تقول المعتزلة والجهة يثبتون الله عز وجل أنه وقائم بنفسه بالحسب تعبيرهم لكن يقول بأنه لا يرى وأنه لا يقال بأنه في جهة كما قلت لكم كلمة الجهة ينبغي أن نستبعدها لكن قد يطلق السلف اضطرارا للتعبير عن العلو والهوقية لأن الذين ينفون العلو والهوقية يقول للسلف إذا, إذا قال السلف لأن الله عز وجل هو قاعده وانه علي قالوا اذا انتم اثبتم الجهله لان العلو جهه السوفي يقول لا مانع ان ناخذ من معنى الجهله المعنى الصحيح وننفي المعنى الباطل فالجهه لها معنيان الجهه كلمه جهه لها معنيان معنى بمعنى, بمعنى, بمعنى العلو والسفير لله عز وجل فهذا حق ومعنى آخر بمفهوم المكان أو الحيز كما تقول الجهة الشمالية من هذا المسجد والجهة الجنوية يعني مكان فهذا لا يملك يطلق على الله عز وجل على سبيل التحكم لأن المكان وصف من أوصاف المخلوقات والجهة على هذا الاعتبار وصف من أوصاف المخلوقات الله عز وجل ما يوصف إلا ما وصف به نفسه إذن نقول الله هو العليم سبحانه وهو القاهر فوق عباده فإن قال المساجر والجهمية هذه الجهة قلنا سموها ما تشاؤوا إنما نحن نثبت العلو الفوقية كما جاء في المصر ويقال لمن نعم ويقال لمن قال بنفس الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة فتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة فلا نسلم, فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار أيضا مثل هذا كلام الممرض للقلوب والطامس لفطرة لكن لما بليت به الأمة وصار في المصنفات والكتب والمؤلفات التي تدرس كان لا بد من الدفاع عن الحق قوله ويقال لمن قال بنا في الرؤية وهم الجنة يا المعتزلة يقولون بنفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة وبنفي الرب في الرؤية مطلقا أي رؤية الخلق لله عز وجل يقولنا كلهم ماذا تريدون بالجهل التي من أجلها نفيتم الرؤية وتنزلوا وأتبعهم إلى اليوم إلى حجتهم العقلية طبعاً ليس عندهم حجة شرارية لذلك كلها تثبت ثواثراً من القرآن والسنة رؤية المؤمنين لربهم في جنة وقيامة لكن عندهم شبهة تسمونها حجت وهي شبهات عقلية يقولون بزأن لا يعقل أن تكون هناك رؤية إلا بجهة وعلى هذا عندهم هم ينفون الجهة حتى العلوة الفوقية ينفونها بالمعنى المخون عند السلام فمن هنا قالوا إذن لا تعطي للرؤية لأنه يلزم منها الجهة فلا, شيء فلا أحد يرى ولا شيء يرى إلا يكون في جهة إما أن ترى الفوق أو تحت أو يمين أو شمال كل الأشياء التي ترى الله عز وجل عندهم إذا كان يرى فلابد أن يكون في جهة وهم عندهم ممنوع أن يكون الله في جهة لأنه ينفون العلو الحقيقي والحوقية الحقيقي ودائما أهل الباطن إذا جاءوا بقاعدة فاسدة جرتهم إلى قاعدة أخرى فاسدة وهاتبة وتكون النتائج فاسدة وكل مشكلة ينشى عنها مشكلة حتى يكادون ينكرون البدهيات وهذا حصل يقال لمن قال من أفر الرؤية فيلازمها أتريد الجيهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا ومعنى كلامه أننا نناقش من نفى الرؤية زعم لأنها تخدم الجهة يقول له أولا تعالنا اتفق وإياك على معنى الجهة أتريد بالجهة شيء مخلوق فالله عز وجل لا يحتاج إلى مخلوق هذا معنى أمر موجود أم تريد بالجهة مجرد الوجهة حتى خارج المخلوقات هذا أمر عدن تلوجهه في الذهن وليس في الواقع مجرد تصور للوجه هذا تصور ذهني فإن يوجد شيء في وجهه صار بالجهه وان لم يوجد شيء في وجهه صار الوجه مجرد تصور في الذهن الذهن ليس له ما يقيده لأنه يتصور العدم لا يتصور الوجود الوجود إذا رآه علمة أو إذا اطلع عليه بأي وسائل موسائل العلم علمة بحواصل خمس أو غيرها من وسائل العلمية تكون معلومة أما معد ذلك من الأمور الغيبية أو النحوض المجردة مثل كلمة الجهة أو جنوب أو شمال هذا كلام مجرد في الذهن لا ينتهي إلى نهاية فالإنسان قد يتخيل كلمة الشمال إلى ما لا نهاية حتى معرأة وجود فإذا إذا كان تصورهم من الجهة التي نفوا بها الرؤية تصور وجودي فنحن لا نقول بأن الله عز وجل يوجد في المكان تعالى الله لكن نثبت له الرؤية ولا يلزم أنه, أنه يحويه شيء من مخلوقات لأن الله عز وجل يرى على ملك وذلانه وإن أرادوا بالجهة أمرا عدميا بمعنى مجرد التصور الذهني فلا داعي أن نتنجادل وأن ننفي الحق لمجرد أوهام في الذهن ليس لها واجب وجود إنما هي خيالات ثم قال بعد ذلك كان التقبير يعني تقبير أحد القاعدتين أمر وجودي أو عدميا كان التقبير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى كل ما ليس في شيء موجود لا يرى هذا عند المأتزلة والجميع وهذا ليس ومقصودهم أنه لا يمكن أن يرى الشيء إلا إذا كان موجود في شيء غيره يزعمون وهذه فلسفة كل هذه فلسفات خيالية جاء بها الفلاسفة قبلهم ثم نقلوها عنهم يقول كل شيء لا يوجد في غيره لا يرى هذا معنى هذا الكلام كل شيء لا يوجد في غيره فهو لا يرى طبعا ارادوا ان يطردوا هذه القاعدة او هذه المقدمات ونتيجتها تعالى الله عز وجل سبحانه فكان من يقولون بل قالوا قدمنا نقول كل شيء ليس كل ما ليس في شيء موجود لايرا فعلى هذا الله عز وجل ليس في شيء موجود فهنا عندهم يزعمون بانه لايرا وهذا غير صحيح هذا قد يصح للمخلوقات لأن المخلوقات يعني قد يصف جدل وإلا سينقره الشارع بعد قليل حتى هذه القاعدة لا تصح لأن المخلوقات أحكامها أحكام معلومة عند الناس من خلال مشاهدة لكن الله عز وجل ليس كمثل لي شيء فلا يقاس بخلقه ولا يقاس بي خلقه ومع ذلك هذه القاعدة إذا لا تصح اختراض الشفارح احتراضا صحيحا يقول ما دمتم تقولون هذا فإن هناك ما ينقضه من الواقع وهو أن هذا العالم المخلوق ألا تعترفون أن له نهاية طبعا له نهاية نهايته ليست في مخلوق آخر وإلا يلزم التسلسل الممنوع عقلا المخلوقات لها نهاية تمتهي إلى النهاية هذه النهاية يجب أن لا تكون في مخلوق آخر وإلا نجم التسلسل فالآخر يجب أن يكون في ثالث والثالث الرابع في الرابع في عاشر والعاشر في مئة والمئة في مليون إلى مال النهاية هذا لا يمكن إذن لا بد للعالم من نهاية المخلوقات لا بد للنهاية إذا كان لا بد للنهاية ألا يتصور عقلاً أن الإنسان لو أقدره الله عز وجل على مشاهدة نهاية الخلق ألا يمكن أن يشاهد نهاية الخلق يمكن إذا كان يمكن عقلا ومع ذلك في الخلق ليس في خلق أخر ومع ذلك يرى وهو ليس في مخلوق أخر إذن قولهم بأنه لا يجوز رؤية الله لأنه لو جاز أن يرى لابد أن يكون في مكان يحويه أو في مخلوق يحصر هذا غير صحيح إذن قاعدة وهمية من وساوس الشيطان بأصل لها لا في العقل السليم والكترة إنما هي من خطرات خلاسفة التي تيلات تتسند على أي أصل علمي صحيح يقول هذه المقدم المنوع ولا دليل على خبات ذا الهباط فإن سطح العالم ممكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر وإن أردت بالجهة أمراً عدمياً كانت المقدمة الثانية ممنوعة المقدمة الثانية هنا غير موجودة لكنها تضمنها اللفظ وأصل الكلام منقول عن أحد كتب شيخ السلام من ثانية فالنقل نقل باختصار كانت المقدمة الأولى والثانية التي شرعها الشارع في الأصل واضحة. في هذا النقر مع الاختصار نتضح لكلام المقدمة التي يشير إليها المقدمتين التي يشير المؤلفة المقدمة الأولى نصها في مهاج السنة المجلد الثاني صحة سلسلين وثمان وربعين أن الله ليس في الجهة فعكذا عندهم وكل ما ليس معه المقدمة الأولى عندهم عند المعتزلة والجهمية أن الله ليس في جهة والمقدمة الثانية كل ما ليس في جهة لا يرى إذا النتيجة عندهم قامت على مقدمات باطلة فصارت النتيجة باطلة النتيجة عندهم إذا نفى الله بزعمهم فعلى الله عما يزعون إذا نفى الله عندهم لا يرى. مقدمة الأولى أن الله ليس في جهة وهذا خطأ مقدمة ممنوعة لا يقال هذا في حق الله عز وجل والمقدمة الثانية وكل ما ليس في جهة فهو لا يرى إذن فالنتيج عندهم أنه لا يرى فعلى الله عما يجب مثل هذا الكلام مبني على أوهام والأصل أن المسلم لا يجوز له أن يقف عنده إلا إذا عمك به البلوة أو انتشر الكلام فيه أو عندما من يدرس مثل هذا الكتاب الموسع ويجب عندما المقدر على المتابعة في مثل هذه الأمور فلا بأسا يستفيد لأن هذا الكلام كتب وصطر وموجود الآن يكتب أهل الكلام ونجد في الآونة الأخيرة أن هناك طائفة من أهل الأهواء حرصت على أخراج كتب الكلام حتى كثرت الآن وفيها هذه الشبهات فمن الخير أن تحصن طائفة من طلاب العلم بمثل هذه الأمور ويدركوها ليدافعوا عن عقيده نعم وكيف؟, وكيف يتكلم في رصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول كلام وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإفشان المنقول إلينا عن افتقاط النقلة فالذين تخيرهم النقاد فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصديان بل يتعلمونه بمعانيه ومن لا يسلق سبيلهم فإنما يتكلم برأيه ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم فهو مأثوم وإن أصاب ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ لكن إن أصاب يضاعق أجره نعم هذه كالقاعد عند السلف بالقواعد وممكن يعني من هنا بالترقيم أو بأي إشارة إليها كما يرى كل واحد منكم أولاً إلى السطر الأول هنا قرار كيف يتكلم أدى القاعدة أو ذكر القاعدة الأولى وهو أن الدين لا يتلقى إلا من كتابه السلم وأنه لا يتلقى عن, عن, عن الأشخاص وعن الناس وثانيا تفسير معاني النصوص إنما يتلقى عن, عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسانه وثالثا أنه لا يعتمد في من المنقول إلا ما نقل عن الثقاط ورابعا أن السلف لم ينقل القرآن نص القرآن وحده إنما نقل نقل نصه وتفسيره نظمه ومعناه وجعلوه جعلوه مصدرا من مصادر تلك الدين لنظمه ومعناه والخامسة أن مالأمن لم يسلق سبيلهم في هذه الأصول سبيل السلف فإنما يتكلم في الدين برأيه يقصد في غير الاجتهاديات فإنما يتكلم برأيه ثم أن من تكلم طائل السالسة ومن تكلم برأيه في الدين فإنه مأثوم أي آثم وإنصاب ومن أخذ الكتاب والسنة عن اجتهاب سائر فهو مأجور وإن أخطأ قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله والرؤية حق لأهل الجنة تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قوله تعالى سحياتهم يوم يلقونه سلام واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون الثاني يراه أهل الموتف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الأهل الموتف وهذا قول رابع لأنه يسمع بين هذه الأقوال هناك قول الرابع قال به بعض العلم وهو أن الرؤية في المحشر تأتي بثلاث مراحل مرحلة الأولى يراه جميع الخلاق على ماليك جلال الله عز وجل وهذه الرؤية لكل انسان بحسبه في المؤمن يرى ربه عز وجل رؤية التناعم وتلذد وسرور والكافر والمنافق يرى ربه رؤية حشرة فلا يتمتع برؤية ربه عز وجل ربما تنفي أن كسر بصره عن الرؤية أو أنه الآن يتمتع بالرؤية والمرحلة الثانية وهذه كلها في المحشي يتبدى الله عز وجل للخلاف فيراه المؤمنون والمنافقون ولا يراه الكفار وقالوا سبب ذلك أن الله عز وجل أطمع المنافقين للرؤية ليظنوا أنهم نجوا فيكون أنكى للعقوبة لهم لأنهم كانوا ينكرون في الدنيا ويخادعون فأراد الله عز وجل أن ينكر بهم ويخادعهم في الآخرة فإذا رأى المنافقون ربهم مع المؤمنين وعلموا أن الكفار لم يرونه في هذه المرحلة زاد طمعهم ليكون أنكى لحشرتهم إذا حجبوا في المرحلة الثالثة وفي المرحلة الثالثة يرى المؤمنون دون المنافقين ودون الكفار قالوا بأن هذا تقتضيه عمومات النصوص الكثير التي توالدت في سياق الرؤية في المحجر ولعل هذا هو الذي يجمع بين ما ورده المصوص وعلى أي حال فالرؤية كما هو ظاهر هنا في اليوم القيامة رؤية الناس لربهم على نوعين النوع الأول الرؤية في المحشر التي ذكرناها هنا وهذا اختلف فيها العلم هل هي من نوع الرؤية التي تكون في الجنة أو لا أو تكون رؤية بحسب الحال أو على وجه آخر اختلف وهل هي رؤية حقيقية بصرية أو رؤية قلبية هذا محل خلاف وإن كان جمهور السلف يقوم ظاهر النصوص أنها رؤية عينية لكنها تختلف بحسب حال الشخص وإيمانه والنوع الثاني وهذا النوع أيضا صحة في ذلك وليجز لاحل الكارة لكن لا يكفر من أنكره لأن النصوص ليست صريحة في رؤية المحشر بالرؤية العينية كما في رؤية الجنة أما النوع الثاني وهو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم فهي رؤية بصرية عينية حقيقية وذا أجلتها يقينية قطعية ومتواترة ولا يسعى أحدا بعد العين بها أن ومن انكرها اتفق السلف على تكفيره أن أنكر رؤية المؤمنين ربهم في الجنة بأبصارهم فهو كافر لاتفاق الصلاة خاصة إذا كان من, من تقوم عليه الحجة وعرف معنى الرؤية وأبلتها وإلا فقد يحدث من الجهلة إنكر الرؤية لأنهم لا يعرفون معناها ولا يفقهون نصوصها فقد يرد من عامي أو سبع عامي لم يفهم معاني نصوص الرؤية إنكر الرؤية على سبيل يعني الجهل أما من علم وقيمة عليه الحجة وأنكر بعد بيان الأجلة فإنه لا شك في كفر أما من أنكر الرؤية في المحشر فإن كان أنكاره متار تأول فلا يكفر وإذ اتدع وخالف نهة السلام كمان. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه هذا اتفاق عن الجمهور السلام لم يختلف فيه أحد ولم يخالف فيه لكن في العثور المتأخرة في القرن الرابع وما بعده ظهر القواف من ضلال المتصوفة وضلال الفلاسفة والباطنية تجعم أنها أو يجعم أحدهم أو بعضهم أو يجعلون لبعض شيخهم أنهم يرون ربهم رؤية عينية وهذا باطن قطعه فالسلف اتفقوا بإجماع على أنه لا أحد يرى ربه في الدنيا بعينه وما حدث إنه صلى الله عليه وسلم في المعراج على تقدير أنه رأاه بعين على الرأي المرتوح فإن هذا يعد استثنان وهو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد غيره من بعده ولا من قبله إذن فهذا الجميع الجماع شد عنه طائفة من المتصوفة وطائفة من الفلاسفة وطائفة من الباطنين ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة مام. منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم يعني في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج نعم وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه وأنها قالت لمشروك وحين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين وعن ابن عباش رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه وروا عطاء عنه رآه بقلبه ثم ذكر أقوالا وثوائد ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص والمعول فيه على آية النجم والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن على الحال بالنسبة لآيات النجم يعني تدفع الجزم بشيء الجز القاطع بأنه رأى ربه بعيد وتؤيد آية النجم تؤيد الرؤية القلبية فمثل قوله عز وجل ولقد رأاه نجلة أخرى وقوله عز وجل ما انتبه بالفؤاد ما رأى أحد النصين الآخر فإذا في في الأولى أن المقصود به أنه رأى ربه وأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه فإنه يكون رآه بقلبه بأن الله عز وجل قال ما كذب الفؤاد ما رأه فنسبت الرؤية بالفؤاد وإن كان دار المبسرين يقول إنه ما رأى أي هو بنفسه ما كذب الفؤاده ما رأى عين ظاهر النص عند دار المبسرين يدل على أن الرؤية رؤية قلبية ما كذب الفؤاد ما رأى يعني ما رأى الفؤاد وكذلك يدفع اهتمام الرؤية بالعينية ان الايه الثانيه لا يقرأ الاولى وهي لقد راها نجرى على ما يرى في جبريل وقيل ان الايه الاولى في محمد في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه والاي الثانيه في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بعينه لأن قوله عز وجل ولقد رأىه نزلة أخرى يدل على أن الرؤية حدثت مرتين وهذه إنما تنطبق على رؤية جبريل فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين المرة الأولى حينما جاءه بالوحي في غار حراء فبعدما انطلق من شد عليه الأفق حتى أصيب بالرعب من منظره ثم رأاه نزلة أخرى عند صدرة منتهى رأى جبريل على صورته الحقيقية فنظرا لهذه الاحتمالات في تفسير النصوص لا يوجد في آيات النجم ما يدل على أن الرؤية بصرية إلا دلالة بعيدة في خين أن سياق الآيات يدل على أن الرؤية قلبية خاصة قوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى نعم وهذا القول الذي قاله القاضي عيام رحمه الله هو الحق فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سالها موسى عليه السلام لكن لم يرد نصا بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه الإشارة إلى الإمكان هنا وهذا كثير ما يكون في المسائل التي جرى فيها خلال خاصة المسائل التي جرى المتكلمون أهل السنة هي الكلام فيها المسائل التي دخل فيها النظر, النظر الجدال العقلي ياتي فيها التعبير عن ممكن او امكان وبعض الناس يقول هم ان الامكان معناه جوازه او وقوعه فاذا قال احد العلماء ان رؤية, رؤيه الله عز وجل في الدنيا ممكنه قد يفهم بعض الناس انها واقع وليس هذا هو المقصود المقصود بالإمكان عقلا بمعنى أننا تصور عقلا أن الله عز وجل يقدر عباده على أميراته لكنه ما أقدره هذا معنى ممكن وليس معنى ممكن أنه مختمل أو أنه ممكن أن يقع لا, لا يمكن أن يقع لأن الله عز وجل قدر أن لا يقع يزمن وليس عندها السلف بهذا وهو اتفاق بين جمهور السلك فليجمع لأنه لا أحد يرى ربه بعين رأسه في الدنيا إنما الرؤية بالعين في الآخرة لكن عندما يقولون ممكن كما قالوا في الرؤية وكما قالوا في عينها يقصدون بالإمكان تقدير العقلي إنه العقل الله ليس هناك ما يمنع أن يرى الناس ربهم في الدنيا لو أن الله أقدرهم عليك وهذه المسألة معلقة بقدرة الله عز فهي ليس محل الجدال ولا ينبغي أن تكون محل الجدال لكن كما قلت السلف اضطروا لاستعمال عبارات المتكلمين والممكن والجائز والواجب والآخره والتي يعتصد بها مفاهيم غير مفاهيمها الشرعية اضطروا لاستعمالها مجارات أو دفعا لشبهات المتكلمين نعم لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه بل ورد ما يدل على نفي الرؤية وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هروايت ربك فقال نور أنا أراه وفي رواية رأيت نورا وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى لاشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض الكسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية من نار لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب ومعنى قوله نور أنا أرى النور الذي هو الحجاب النور الذي هو الفجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته فهذا صريح في نفل الرؤية والله أعلم وحكى عثمان بن سعيد للداري اتفاق الصحابة على ذلك ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها ألبت هذا كلام جيد من وجه ولعلنا أكتفي بالوجه الذي أراده والشارح جيد من وجه يعني قوله نحن على تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه بمعنى أننا لأن نتكلم ويعني نجتهد في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يعني هل رأىه على حقيقته أولا وان كان هذا أمر غيبي خير لنا من أن نخوض في أمر نتعلق برؤيته لربه عز وجل بغير دليل قاصة ومعنى هذا أننا ينبغي أن نسلم بالنصوص التي وردت دون أن نتعدى المعاني المفهومة منها ولا نخوض في أمر ليس عليه دليل شرائي وهذا حق والسلف كانوا عليه ولا يزلون لكن اضطروا لزيادة التفصيل والقول بما لم يرد به الشراء دفعا لتوهمات وشبهات المتكلم وإلا فالكالة الكلام إذا كان إنسان لابد أن يتكلم في أمر غيبا بمكتب النصوص فلأن يتكلم في الأمور الغيبية المتعلقة بالمخلوقات كجبريل عليه السلام خير له من أن يتكلم بالأمور الغيبية المتعلقة بذات الله عز وجل هذا عصو ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم ولا يلجأ إلى الكلام عن الله عز وجل وسهاته وأسمائه وفعاله إلا ابترارا حينما تلجئه الضرورة العلمية في الدفاع عن العقيدة أو دفع شبهات الناس وما يقولونه وما يصاب أما لمجرد العلم أو لمجرد افتراض الشبهات أو الترف العلمي فهذا مما ينبغي أن يقوم ولا يعني هذا الاستهان بما يتعلق الله عز وجل لكن يعني التورع عن الكلام في ما يتعلق بأسماء الله صلاة وفعاله وما يتعلق بذاته سبحانه لأن ذلك لا يجوز وإلا من أفهم النصوص التي وردت او تصرب علينا كما اصطربت نصوص رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم الربي فان ينبغي لنا ان نسلم ولا نخوض باكثر مما نفهمه من ظواهر النص وعلى هذا فان المتامل لمجموع نصوص الرؤيا التي وردت رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم الربي من الاراء التي وردت يجد أنها تتجه من خلال مجموعها لا يعني مفردات نصوصها فاتجه إلى أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه رؤية قلبية وأنه رآه بفؤاد ولذلك لما سيرت عائشة هل رأى ربه استنكرت السؤال لأنها فهمت أن السؤال عن الرؤية العينية ولا يسكر على هذا شيء إلا الرواية التي ثبتت عن ابن عباس فخاري من أنه رآه بعين لولا هذه الرواية لم أوجد إشكال والله أعلم ربما اتفق السلف على أن الرؤية رؤية طلبية لولا مثل هذه الرواية عن ابن عباس والتي صحف أنه قال رأاه لكن ومع ذلك فإن رواية ابن عباس يعني نجد أنها تضطرب إذا أخذناها بالرواية الأخرى فابن عباس فبث عنه أيضا عند مسلم وغيره أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه مرتين فسسرها بأن بقلبه فتحمل هذه على كلك وربما والله أعلم أن يقصد أن يكون من عباس يقصد بعينه يعني أنه رأى, رأى ذات ربه عز وجل فقد يعبر عن الذات بالعين كما يعبر عن الذات بالوجه ربما والله أعلم أن يكون عباس رضي الله عنه يقصد أنه رأى ربه بعينه بمعنى أنه رأى ذات ربه عز وجل لا أنه رأى شيئا آخر إنما رؤية قلبه والله أعلم نعم أكره السطور التالية الشارح ولا مؤكلا بالعباس ونحن الى تقرير رؤيته بجبريل نعم صح يعني تقرير رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل كذلك احوج منا الى تقرير رؤيته لربه تعالى وان كانت رؤيه الرب عز وجل اعظم واعلى فان النبوة لا يتوقف ثبوته ثبوتها عليها البت نعم شيء نعم سي هو لا احب ان نتعلق بأساليب بأسالي المتكلمين في تكرير الدين خاصة من تكرير النبوة وتكرير الوحيد وتكرير العقيدة على وجه الأمم نعم وقوله بغيره حاطس ولا كيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما قال تعالى لا تدركه الأبصار وقال تعالى ولا يحيطون به علما قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك المتأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة والفاسد المخالف له فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قريرة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلائم, لحف بالكلائم قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يقع حتى لا يوقع السامعه اللبس والخطا فان الله انزل كلامه بيانا وهدى فاذا اراد به خلاف الظاهر ولم يحف به قرائن تذل على المعنى على المعنى الذي يتبادر غيره الى فهم كل احد لم يكن بيانا ولا هدى فالتأويل إخبار بمراد متكلم لا إن شاء يقصد بذلك أن نصوص الغيب التي وردت في كلام الله عز وجل خاصة ما يتعلق بصفاة الله جاءت محكمة وهذا معلوم بالضرورة بأنها ليست قابل لاجتهاد غيب خالص ومعنى كونها جاءت محكمة أنها جاءت على ظاهرها على ما يليك بجلال الله عز وجل وعلى ما يليك بالأمور الغيبية التي لا تقاس بعالم الشهادة فإذا الذين أولوا خرجوا عن مقتضاء مراد الله عز وجل ودليل ذلك أنهم حينما أولوا أولوا لشبهات خارجة عن منطوق النصوص بل وحتى عن مفاهيمها يعني لم يكن التأوين بسبب قرائم وذلالات توجد في النص نفسه إنما التأوين لشبهات في أذهان المؤولين فحينما قيل للجهمية لما أنكرتم الاسم وصفات ما قالوا لأننا فهمنا من النص كذا بل قالوا لأننا لا نفهم أنه يوجد موجود يقبل التسمية وصفة إلا مخلوق إلا محدث إلا جسم أو نحو ذلك وأننا لا نفهم من هذه الأسماء والصفات إلا ما في عالم الشهادة فخوف من أن نقعد التشويه قالوا نعتبر هذه الأسماء والصفات مجرد الفاضل لا يسألها معاني وأن الله لا يصف ولا يسمى تعالى عما يجرم ثم لقينا المقيلة المعتزلة لما أولتم الصفات أو أنكرتموها ما قالوا لأن النصوص دلت على ذلك أو جاءوا بآيات تدل على ذلك أو بقراء تحف بالنصوص نصوص الغيب تدل على ثويلهم بل قالوا فولنا لأننا لا نفهم من هذه السفات إلا ما هو في المخلوقات فمن أجل أن نزه الله على سفات المخلوقات أولا إذن جاءوا بأمورهم هي أوهام في أذهانهم ليس حقائق ولا تدل عليه النصوص نعم وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له كقوله وكلم الله موسى تكليما يقصد أن القرينة التي تدل على إثبات الصفة لله عز وجل يعني حف بكلام الله عز وجل ما يدل على أنه أراد حقيقة الصفة على ما يريك بالله عز وجل فقوله هنا يقصد صفة الكلام قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما فيه تأكيد لصفة الكلام حينما قال تكليما وكلم الله كلمة تدل على وجود الكلام ثم قال تكليما تدل على تأكيد الكلام حقيقة لله عز وجل على ما يريك الزلالة لا نتوهم في ذلك يعني أي شيء نحدده ثم نتحكم به نعم وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب هنا دلت, قرينة دلت القرينة على أن الرؤية رؤية عين وهي قوله عيانة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين وغيرهم حديث متواثر بمجموع أسانيبه والفاضح إنكم ترون ربكم ثم قال طبعا الرؤية لا تفهم الله الرؤية بالعين لكن جاءت قرينة مؤكدة على أن الرؤية عينة وهي قوله عياناً أو عياناً كل صحيح عياناً يعني بالعيون فالله عز وجل يقدر عباده يوم القيامة في الجنة على أن يروه بأعينهم فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم. فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائم المؤكدة كان صادقا في إخباره وأما إذا تعول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع ذلالة اللفط على ما وضع له فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره فإن قيل بل للحمل معناً آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لابتداء قيلاً فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للشامع المعنى الذي أراده بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة ونحن لا نمنع ان المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعميه على السامع حيث يسوغ ذلك ولكن المنكر أن يريد ولكن المنكر ان يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والايضاح وافهام مراده كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال خلاصة هذا المشوار أن ما يتعلق بالنصوص التي جاءت بأخبار الغيب سواء ما يتعلق بصفات الله عز وجل أو الرؤية أو سائر السمعيات التي وردت في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غيبية لا بد للضرورة أن نعتقد أن ألفاظها حق على حقيقتها لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين مبين يعني مبين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة لم يبقى في الدين شيء أحتاج إلى مزيد بيان لا في اللفظ ولا في المعاني فأصول أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فروعة ومعلوم أن ألفاظ العقيدة غير قابلة للاجتهاد لو كانت قابلة للاجتهاد ما صارت عقيدة فالذين أولوا لابد أن يكون أن يلزم من تأويلهم الاستدراك على الله عز وجل والاستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهما جاءونا بأدلة تثبت صحة من حتى أولي بل بشبهة قالوا لا يعقل كذا إلا كذا لا يعقل الأمر فلاني إلا كذا إذن لابد أن نقول في كذا ثم إنهم حينما عدلوا عن ألفاظ الشراء وعن حقائق ألفاظ الشراء ما سلموا مما فروا منه قالوا على الله برهي العلم وتحكموا في ألفاظ الشرد غير علم واختلفوا في المراد فصار الناس لا يستقر لهم عقيدة الذين كابعوهم لا يستقر لهم عقيدة ما يدرون ما لا يعتقدون في حين أنهم لو بكوا وأبقوا كما فعل السلس نصوص الشرع على ما جاءت بها وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه حقيقة على ماليك جلال عز وجل مع نفسه المماثل والتشفي لما حصل الإشكال إطلاقا وَلَمَا وقعوا في مَا وَقَعُوا, وقعوا فيه. وكل شبهة أثاروها في سبب التأويل رد عليه السلام بما يكفي ويشفي وسيأتي نماذج في ذلك مستقبلا وصلى الله وسلم وضارف عن أبينا محمد وعلي وصحبه أجمعين قال المؤلس رسول الله تعالى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 العقل يشهد بضب ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل فإذا عارضه قدمنا العقل وهذا لا يكون قط لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول ولو حقق النظر لظهر ذلك وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا ويعارض فلام من يقول ذلك بنظيره فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ورفعهما رفع النقيضين وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل ولو أبطلنا ذلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه وهذا بين واضح فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لازم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم فصار تقديم العقل على النقل قد حن في العقل هذا الكلام الذي أورده الشارح ينقسم إلى نوعين نوعا في تقرير الشبهة أي شبهة في المتكلمين الذين قدموا العقل على الشرح ونوعا آخر وهو رد هذه الشبه كل ذلك لخصه الشارح من كتاب شيخ الإسلام بن تعمية درء التعارض وتجدون هذا الكلام يبدأ من صفحة 17 من المجلد الأول وما بعدها صفحة 170 من المجلد الأول وما بعدها وهذه القاعدة هي الفرق بين نهج السلف ونهج المتكلمين المتأخرين متأخرة الأشاعر والماتريدية من القرن السادس وبعدها حينما استقر عندهم علم الكلام بأصول عقلانية مقاعدة جعلتهم يأخذون بأصول الجهمية والمتزلة وصول الفلاسفة في الموقف من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة في العقيدة أما في الأحكام فقد لا يختلفون كثيرا عن السبب ولعله من المناسب أن نأخذ هذه القضايا التي أشار إليه الشارح قضية قضية حتى لو استغرقت أكثر من درس هذا المقطع مهم في نظري الخطيئ وكنا نود لو أن نعفى منه لكن نظرا لأنه يتعلق بأصول مذاهب موجودة وبأيضا قواعد ممكن أن يسلكها كثير من العقلانيين بصلكه كثير من العقلانيين المعاصرين ثم انها بدات الان تخرج تخرج عناقها من جديد اين مهتم خلف هؤلاء المتكلمين من المعاصرين بكتبهم واخرجوها والان فلسا نرى في السنتين الاخيرتين بالذات حشدا هائلا من كتب المتكلمين التي خرجت مطبوعة بعناية وبدعاية تفوق دعاية كتب السلف وقد انبرى لهذا الاتجاه طائفة من المتكلمين وعاصرين صغارا وكبارا فاصلحوا يدافعون عن هذا التوجه العقلاني ويدعون إليه من جديد وبدأ يتجذر في عقول كثير من شباب الأمة في الآونة الأخيرة فمن هنا لعلنا يعني نخرج عن قاعدة التي سبق انتفقنا عليها بأن الأمور الفلسفية ما نتعمق فيها ولنستثني مثل هذه الأمور للضرورة طبعا هذه الشبهة القاعدة العقلية هي قاعدة المتكلمين الأوائل والتي استقرت بالذات عند الرازي ابن الخطيب فخر الدين قبل أن يرجع إلى مذهب السنة والجمال طبعاً ورجع وسلم بمذهب السلف لكن بعد فواتي الأوام لا استطاع يلغي ما قاله ولا أن يقنع الناس بأن يعدلوا عما كتب وإن كان نصح أصحابه لكنهم لم يأخذوا بنصيحة منصفين ومثال رازي وأمثاله ممن وضعوا هذه القواعد ثم تابوا عنها مثلهم مثل واعهم اليوم كمثل رائد قوم سار بهم في طريق وفجأة رأى أمامه هوة سحيقة فأدرك خطر الهوة فرجع وأنذر لكن الذين تبعوه أبوا إلا أن يسقطوا في الهوة وهذا هو مساب المتكلمين الذين يفعون هؤلاء إلى كبار الذين رجعوا عن الملكلام والعجيب أن أغلب كبار المتكلمين رجعوا عن الملكلام مما يقيم الحج على أتباعه من اليوم فيقال كيف أنتم تتلكون مسالك أصحابها تابوا منها وتضروا إلى الله منها في حياتهم بحياتهم حرية كاملة لم يكرهوا على ذلك إنما أش... نهوا عنها بإشراق ونصيفة علي حال هذه مسألة عاربة لكن أحبت التنبيه لها ليتبين لي... عوار هذه القواعد من مؤسسيها وإن كان لها أتباع فمسألة الأسباع ليست دليلا بل الشيطان له من يعبده الآن الأصل في هذه الشكوك والقاعدة العقلية الناسفة للدين قاعدة الرازي والتي تتلخص طبعا هذه القاعدة قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وأجاب عليها بكتب مطولة كما سأشير إليه باطة قليل وذكرها الرازي في كتابة أساس التقديس هذا مطبوع الآن ومنشور بعناية اسمه أساس التقديس أساس التقديس موجود ومطبوع في هذا الكتاب قرر أو أراد أن يقرر رازي مثلة في الحقيقة مجرد تصورها يعني يصادم الفطرة والعقل السلم ملخص أنه يقول أن دلالة العقل دلالة العقل قاطعية ودلالة الشرع ظنية كذا بإطلاق فإذا تعارض النقل تعارض النقل مع العقل فإذا تعارض النقل مع العقل أخذنا بالقطعي وهو العقل هذا وهذه العبارة لمن لم يفقه الدين ربما تمشي عنده لكنها في محصلتها بل حتى في سيارتها بهذا الشكل طبعا هو صاغها بأكثر من هذا التفصيل لكن هذا مرخص القائدة هذا المرخص الذي انتهت إليه القائدة ولا له فصاغها من هذا ثم أيدها بالكتاب كتاب يعني من خلال كتابة سلسفة والعجيب أنه لما أراد أن يثبت أن الدراسة العقب الظنية أوقع الأمة في شبهات خطيرة صارت نذهبا أوجد التشكيك في كثير من المفتر الأمة من وقته إلى يوم نهاية حتى أنهم وقعوا في الشكوك ولم يخدوا منها حتى الرازي نفسه اعترف نظرا لمجراث بهذه القاعدة اعترف بأنه كثيرا ما يثير الشبه ولا يستطيع أن يجيب عليه المهم أن أنه لما أراد أن يثبت أن العقل ظنية زعم ان العقل يتعرض لقواعد لقواعد تمنع من ان يكون قطعي النقل الشرعي يتعرض لقواعد تمنع من ان يكون قطعي طبعا وهي اساس في الأصل أن ان الشرع مقدس وان الشرع دين الله لكن مع ذلك وهذه دائماً هذه دائما هذا القدر من الاعتراف يوجد حتى عند الكفار الخلص أو طائف من الكفار الخلص لكن بعد الاعتراف يأتي بالاعتراف وهذا منهج المنافقين ومنهج الكفار وإن لم يكن الرازي كافرة وقع في منهج الكذري ومنهجه منهج الفلاسل وإلا فلا نصدع أن نكفره بمجرد هذه الشبهات إنما نقول أنه مريض القلب أو أنه أخطأ أو أنه ضل بهذه القواعد الخلاصة أنه أورد على الشرع قواده لعلني أذكر شيئا منها من أجل أن نتصور القواعد التي سأقولها بعد قليل من هذه القواعدة أنه يزعم أن جللة الشرع متوقفة على الجزم بفهم الفراضة ولا سبيل إلى الجزم جدا معا هذه مغالطة ملاحظه حتى في سير حتى على الرازي نفسه يقال اذا كنا لا نجزم بصحه الفاضل الشرع فكيف تجزم صحة الفاضل أنت وصحه الفاضل ثلاثه المتكلمين وكيف تقول ان العقل قاصع مع ان العقل لا يعبر لا يعبر عن مراد العقل أو عن نتيجه العقل لا بلسانا بلسان العقل ولشان العقل له يكون أصدق من كلام الله عز وجل على أي حال هي ثم قال بعد ذلك ان نص الشرع قلت لينا ويعقصد الحديث بالذات ارد عليه شبهات نقله لينا عبر الرجال والرجال لاثر اثرهم السهو والخطا والنسيان الداخل ثم ارد شبهه خاصه باحاديث الصفات وقال ان حديث الصفات اغلبها رواه الصحابه الا بعد سنين من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني لمح الى ان الصحابه رواوها بسبب هو الشرط فكانه يشير الى ان الصحابه مره وهذه الاحاديث لا او و قلنا منهم وضعوها او تكلفوا بوضعها او فهموها من الرسول صلى الله عليه وسلم فهما ولم ينقلوها نقلا و من القواعد ان اكثر الدين جاء عن طريق الاحاد ولا كله ظني في داخله سيسهل شرح الكلام عن قواعد الجمله الكلام ال الشارح هنا ممكن أن نقاعد له قواعد أو قبل ذلك نقطة التي وعدت بذكرها وهو أن الشيخ رد على هذه القاعدة وما يشبهها لكتابين عظيمين من قرأهما سيتصور فعلا عظمة منهج السلف وقوة السلف في رد شبهات المتكلمين وايضا استنئ فعلا ان هذه الشكوات لا تعد أن تكون من وساوس الشيطان رد على ذلك الكتبيين على مثل هذه القواعد الكتبي الكتاب الاول دار التعارف ويقع الان في ااا دار التعارف اللي النقل والنقد في والنقل في 11 مجلد الجزء وكتاب آخر اسمه من بيان تلديس الجهمية هذا طبع منه جزء قليل طبعه وجمعه بن قاسم الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وابنه محمد الموجود وفقنا الله وإياه لكنه لا يشمل إلا جزء قليل من الكتاب كتاب بيان تلديس الجهمية ليرد على هالقاعدة ومثلها من قواعد المتكلمين حقق في جامعة الإمام بقسم العقيدة ويقع في 16 مجلد ونرجو إن شاء الله يطبع في وقت قريب في 16 مجلد في الرد على أساس التقريس بهو حوالي 180 صفحة أو 120 صفحة بل رد عليه كله رد على ثلثه والسلس الاخير لا يدرى هل الكتاب رد عليه محقود أو أن الشيخ اكتفى برد على سلسة الكتاب تقريبا الكلام الذي قد ذكره الشارح تاج إلى نحوله إلى قواعد ستسلسل من أجل أن نخرج بنتيجة من خلال تقرير قواعد السلس وبيان قواعد المتكلمين بإذائها أو بيقل جانبها ثم التروج بنتيجة في مقابلة قاعدة السلف بقاعدة المتكلمة أولا في قوله فإنه ما سلم في دينه إلا ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة الإسلام الأولى التي ينبني عليها صحة الإسلام من المسلم أو كمال الإسلام من المسلم وذلك أنه لا يسلم أي إنسان حتى يسلم لله عز وجل بالعبوديه والتصديق والتسليم الكامل اليعان للخبر والنهي للخبر والامر لخبر الله وامر وحتى يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحب والاتباع والتصديق من كل وجه ثم يتبع ذلك يتفرع عن هذا القاعدة الثانية التي لا يتنزم أو تعتبر من لوازم القاعدة الأولى وهو أنه إذا اشتبه على المسلم شيء مما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم سوى كان من باب الاخبار كالعقيدة أو من باب الأوامر كالشريعة يشتبه الأمر عليه فإنه يرده إلى عالمه يرده إلى الله عز وجل طبعا بالنسبة لما يتعلق بنصوص العقيدة هذه القاعدة لا تحتاج لمزيد تفصيل مجرد أن يستبه عليه الأمر ولا يجد جوابا أو لا يجد في ذهنه ولا في سؤال أهل علم ما يجيب على إشكاله فليسلم أن خبر الله الصدق والحق وخبر رسول صلى الله عليه وسلم صدق والحق ثم يقف عند هذا الحد وليقول آمنا بالله وإذا كان يتعلق بالأوامر والنواهي فإن اشتبه الأمر على المسلم رجع إذاه الآن فإن أجابوه وإلا فيبقى أيضا على نسر طاعدة يسلم بالأمر وبأنه حق من الله عز وجل سواء فقهه أو لم يفقه القائدة الثالثة أنه يحرم بل يتنافى مع الدين إثارة الشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة لأي أمر من أمورته الأصل في الدين التسليل والقناعة التامة والتصديق وهذا هو معنى الإيمان ومن سلم بأمر فلا يجوز أن يثير الشك فيه حتى إثارة الشك لمجرد الترف العلمي أمر محرم خاصة في فلا يجوز لمسلم يستليح أن يثير بإشكام أو التساؤل في أمر عقدي إلا إذا كان الإشكام ينبني عليه فهم أصل من أصول العقيدة وليس مجرد الإثارة أو الترف العلمي بمعنى أن إثارة الشكوك أحيانا تأتي للإنسان من قبل وساوش ترد إليه في ذهن استطاع أن هذه الوساوش بأن يسلم الله عز وجل ويستعيد بله من الشيطان الرجيم وتمدفع عنه فهذا هو المطلوب سرعا ولا يعرضها وساوس السكوك لمجرد أن قدع في الذهن حتى يحاول دفعه يحاول دفعه بكل وسيلة بالوسائل الشرعية يستعيد الله من الشيطان الرجيم يستغفر الله ويتوب إليه يتلو القرآن يكثر من ذكر الله يصرف ذهنه عن هذا الشك والشبهة فإذا استقرت الشبهة والشك وإن يصرفها فلا مانع أن يثيرها بشرط أن لا يثير الشك عند عامة الناس أو علم بل يرجع ويخضي بسره إلى أحد أهل العلم الذين يثق به أما إثارة الشكوك والشبه لمجرد اتصرف العلم أو لمجرد استعراض الذهن أو لمجرد إثبات القدرة العقلية كما يفعل بعض الناس أو لمجرد أن يسمع الشبه ويتكلف هذا فهذا أمر محرم قطعة من ربما يؤدي بالإنسان إلى الكفر وهو ليشعر ومثل الشكوك والشبه التأويلات الفاسدة التي عليها أهل التأويل نتوقف عند هذا اللي نكمل إن شاء الله في درس قادم أو في الدرس القادم بقية القواعد وبما بما في ذلك مناقشة القائنين لتقديم العقل استعرض بعض الأسئلة الجاهز العلم أنزيد عن سؤالين يقول جرى مرة كلام بين الصابوني المعاصر وبين بعض طلاب العلم فقالوا له أن الصفات تمر كما جاءت فقولن في بعض الصفات في سائر الصفات فرد عليهم أنتم تأولون المعية ولا تمرونها كما جاءت لا تفسرونها وتأولونها فما الذي يحل لكم تأول صفة ويحرم عليهم تأول سبع فحار الشباب ولم يجدوا جوابا الله مشكلة إذا كانوا تصدوا للحوار ثم هذه المسألة البسيطة يحارون فيها فمعنى هذا أنهم أخطأوا حينما دخلوا في حوارهم يعرفون أنهم سيسلون فيه لطريق المسجد وهذه تذكرني بشي ظاهرها الآن بدأت تكسر في الحوار مع الهواء خاصة الرافضة وأنا كثير من الشرابي أقول الحماس فيدخل مجرد أن يرى مجال اللقاش والحوار مع صاحب هواء يدخل معه بدون استعداد عيني أو بدون بدون علاه الاختصاص وهذا خطأ هذا خطأ هذا حيث عليه إضرار بالسنه وأهلها لا ينبغي أحدا من يحاول أحدا من أهل الأهواء إلا باستعداد علمي كامل أو يحيله على, من من على, على متخصصين أو يتركه أو يثير الأمور إجمالا بدون دخول في التفاصيل أما الدخول في التفاصيل فهو خطأ طبعا في مثل هذه المسألة الرد واضح والسلف تكلمنا هذا من قديم ووهيرة الشبه من قديم ليست ليس هو الصابون الذي أثرها وهذا دليل على أن هؤلاء لم ينطلع على أقوى أهل العلم ولا حتى على البسيط منها أهل العلم قالوا أن مسألة المعية لا تقاس بالصفات لأمرين طبعا مر كثير لكن لخصها بأمرين اختفارا الأمر الأول أننا حينما قلنا بالمعية ذلك القول وهو أن معية الله لخلقه معية بعلمه العامة أو معية لرعايته وحفظه المعية الخاصة هذا لا يعني أننا عدلنا عن ظاهر اللفظ إلى معنى آخر بمجرد عقولنا أو بقرائم لا بالعقول ولا بالقرائم عدلنا عن ظاهر اللفظ بمكتبى نصوص أخرى ونصوص فوقية فقولها عز وجل وهو قاهر حوق عباده وقولها عز وجل الرحمن على العرش استوى وغير ذلك من نصوص فوقية والعلو والاستوى فهذه النصوص تدل على أن الله عز وجل ليس مخالفا لعباده ليس مخالفا لعباده ولا ممس لهم فكان تفسير النص بناء على نص اخر اما هم الذين اولوا فما اولوا نص بنص اولوا النص بعقوله الامر الثاني ان المعيه ليس صفه ومستقله بذاتها المعيه حال لا تتعلق بذات الله عز وجل مباشرة إنما تتعلق بما يمكن أن نسميه الحال بين الخالق والمخلوق أن الله عز وجل مع خلق معهم في تجبيره في علمه في وليس هذا من باب التكلف في تفسير النص كما يفعلونهم إنما من باب تفسير النص للنص لأنه لو تركت نصوص المعية بدون ردها إلى نصوص نصوص الأخرى لأدت إلى القول بالحلول والممازجة وأدت إلى ما يقول به الصوفية بأنهم يجلسون مع الله عز وجل أو أنهم يجارسونه أو أنهم يكلمونه أو ما يقوله لهود من أنهم يعاملون ربهم كما يعملون الواحد منهم وهذا خطأ ينبني عليه إحراف بالكفر في الاعتقاد وأيضا نصوص المعية عندما أولت أو عندما أقول فسرت وهذا خطأ يقال فأولت عندما فسرها السلف لم يخرجوا عن مخصبى ظاهر النص في إثبات المعية ما خرجوا لأن معكم وهو معكم ونحوها من المعنى المعية حتى من ناحية العقلية التي فيها فشر أو أول نصوص الصفات الأخرى لا تتأتى إلى المعنى الذي أدى إلى قلب الفلول ووحدة الوجود والاتحاد لماذا؟ لأما وهذه مسألة يعني أرجو أن تنتبهوا لها قد تكف كان فيها غمور فلا ما نعمل من إسارتها مرة أخرى وهي أن مسألة مع أو إثبات المعية لله عز وجل لولا أن الناس تكلموا فيها فيما بعد وجاءوا بمعاني باطلة في معنى المعية المماذجة والمخالطة لما تكلم السلف بردها إلى نصوص العلو على النحو الذي صار الآن لماذا؟ لأن الناس كانوا مسلمين إذا ما أن معنى المعية على مليك جلال الله عز وجل وأنها معية حقيقية